كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة مزرا صالدين فيه وساء له يوم القيامة حلا أولئك فَهُمْ فِي الصُّورِ وَنَحْسُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْطَ يَتَقَاثَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إلَّا بِثُمْ إلَّا عَشْرَ لَحْلُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إن لبثتم إلَّا بِثُمْ إلَّا يَوْمَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنصِفُهَا رَبِّي لَسَعَى فَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَى فِيهَا عِو جًا وَلَا آمَتًا يَوْمَئِذٍ يتبعون الداعي لا عوج له وصشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به عنه وعنت الأجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا